صلاة والسلام على خاتم النبيين والمام المرسلين سيدنا وفجتنا نبينا محمد وآله وفحبه ومن نهج نهجهم وسلك سبيلهم اليوم الدين أما بعد فاللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل لوجهك خالصا ولا تجعل لأحجب فيه شيئا ومن اللهم علينا جميعا بالتوفيق والسداد والقبول والإخلاص نسألك ربنا تتولى هدانا أجمعين صلى الله على نبينا محمد وآله وفحب باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه حديث ابن عباس قال إن وفد عبد القيسي لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قال ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندام فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي فالمضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة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 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم القمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقيري وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ <تصفيق> وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ هذا الحديث بارك الله عليكم عنون له باب الأمر بالإيمان وشرائع الدين والدعاء إلى الإيمان وشرائع الدين لا أدري الأمر بالإيمان بالله ورسوله بالشرائع الدين والدعاء إليه نعم. حقيقة ان هذه الترجمة مناسبة بما للموضوع او للموضوع الذي ترجم لها له بها كيف اولا راوي الحديث هو عبدالله ابن عباس الصحابي ابن الصحابي ويظهر بعض الناس ان ولاءهم لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتهمون العباس بأنه نظر فيه قول الله تعالى ومكان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا والعباس قد وقف إلى إدوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقبة ثانية وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأخبار الغريش أما عبد الله بن العباس فهو الصحابي الجليل صاحب القدر الكبير عند الله عز و جل نحسبه كذلك وصاحب القدر الكبير عند الناس وذلك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الرائع اللهم وقهه في الدين وعلمه التأويل وعطي علما كثيرا وهؤلاء يتهمونه أيضا بأنه كان لصا وصرق الأموال عندما ولاه أمير المؤمنين علي ابن الله طالب البصرة وهو كلام صاخد على كل حال والردل اصيب في آخر ايامه بالعمى رحمة الله عليه يتيهون <تصفيق> عبدالله شيخ عبدالله ابن عباس <تصفيق> تليهون عبدالله ابن عباس لهذا الردل اصيب في اخر ايامه بالعمى وقال له قائل فابدو انه كان من بنيه مية ما بالكم يا بني المطلب تصابون في ابصاركم فقال كما تصابون في بطائركم كان صليفة لسان رحمه الله المهم أنه يروي لنا رضي الله عنه أن جماعة من, مضر من ربيعة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم من القوم أو من الوفد قالوا من قوم من ربيعة فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خدايا ولا ندامة نستفيد من هذا أنه يسن الترحيب من الآتي ويسن إظهار الصرور به وإن يكو طالب علم وإن يكو مستدئة وإن يكو ضعيف الحال وإن يكو, وإن يكو المهم أن الترحيب بالآتي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم طمأنهم قال غير خزايا ولا نلامة لأن يخذيكم الله ولن تصابوا بندم وانما انتم اهل خير انتم اهل بنت انتم على دين صحيح ومرحبا بكم وهذا يتعلمه رؤدا اوروبا يا جماعه راكم ترى مثلا اللي في حرب مانور والشباب والغاز اللي هي حرب مانور اللي مانور ده اللي غيري هم بقى اللي انا لو راحوا مركب اللي غلو فينا اريت ساعه اس ليه قوموا اي قوموا لو كده بحث انا لو لا دي الدنيا ما هيخلفها حد اريت خليتها ما حد ما يتهلو هيخلفها ضرر وبل هيخلف قال له <قولك> رسول الله اخبرنا بامر الفصل نعمل به ويأمر به من وراءنا ندخل به الجنة إذن محل الشاهد هنا هم يأعملون بالأمر الذي يخبرهم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإيضا يدعون إليه وهذا هو المطلوب فإلا الإيمان في الإسلام ليس إيمانا سلديا وإنما هو إيمان إيجابي وإذ فرقنا إليك نفرا من, نفر من الجن يتبعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذلين الإيمان إذن إيمان إيجابي ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل أصلحا وقال إنني من المسلمين الدعوة إلى الله مع الإيمان مع العمل الكل يسير في خط واحد وفي وقت واحد وهذا ما عبر عنه أحد الصالحين عندما قال اعرف ببك وأصلح نفسك وابع غيرك وهذا مطلوب أخبرنا بأمر الفصل نعمل به ونأمر به من ورا أنا ندخل به الجنة فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء قال أمرهم بالإيمان بالله وحده ثم قال اتدرون صلى الله عليه واله وسلم ما ايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم الله ورسوله اعلم جمله الله ورسوله اعلم تقال في الاحكام الشرعيه أما فيما عدا الاحكام الشرعيه فلا يجوز ان تقال فيه ان تقال هذه الكلمه على الاطلاق يعني عندما يسالك سائل ابوك في البيت ليس انك ان تقول الله ورسوله اعلم عندما يسألك اخر هل عندكم تعاون صبته كذا وكذا ليس لك ان تقول الله ورسوله اعلم قل لا اعلم او قل هو كذا وكذا او قل لست اجيبك قل ماذا شاء لكن ان تقول الله ورسوله اعلم هذا ليس من على الاطلاق لان الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الغير واما حديث حياتي خير لكم وفاتي خير لكم في حياتي تحدثوني وأحدثكم وبعد بوتي تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خير محمد الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم هذا الحديث فيه كلام كثير للعلماء وهو على كل حال مرسل ومع كونه مرسلا ففي ثندي عطي العوفي وهم أعروف بالتشيع بل الغروف بالتشيع فلا كل حال ويذوء الله ورسوله علم قال الإيمان بالله وحده هل تشهد ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ده في حال حياتي نعم ان تشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وماذا وتؤتي الزكاه وفي وتؤتي الزكاه ثم الصيام والصيام رمضان وان تؤدي وان تؤدي الخمس وأن... من اي وان تصوم الخمس ليس على اطلاقه هناك بعض الناس يتصور ان الخمس على الاطلاق ان الخمس من جميع المكاسب لا الخمس الذي هو لله ولرسوله الخمس الذي حتده في القرآن الكريم وعلمه ان مغانمتم من شيء فان لله خمس هو للرسول الى اخره هذا الخمس من المغانم لا من جميع المكاسب أي بمعنى أنك ان عليكم ان لا تغلوا من المغانم شيئا إذا كلبتم وغذوا في سبيل الله فخذوا أربعة الأخماس أربعة أخماس الغنائل وعليكم أن تردوا الخمس إلى بيت مال المسلمين أن تعطوا من المغنى الخمس ثم نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور نهاهم وهي كل حال كلها من الأواني عندما حدثهم عن الأشرباء نهاهم عن الأواني التي تضع فيها الأشرباء لماذا؟ لأن هذه الأواني بالطريقة التي ذكرت فيها والأسلوب الذي كانت تعمل فيه هذا الأسلوب يؤدي إلى الإصراع بالتخمير يعني إذا أوضع في هذه الأواني عنب أو وضع فيها لبن فإن هذا اللبن أو ذلك العنب صرعان ما يغتمر يعني الإناء المزفت أي أنكان الإناء المطلي بالزفت أو الإناء المطلي بالقار والقار هو الزفت والزفت هو القار وعند المصريين سمونه أسفلت نعم الإناء الذي زفت بهذه الطريقة ووضع فيه الزفن فإن وضعت فيه خم... عنبا أو زبيبا أو وضعت فيه تمرا منقوعا أو وضعت فيه عنبلا فسك تماما إنه عما قريبا سيختمر لذلك لهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن المزفن وأما النقير وقد كان قرون النخل في الحقيقة م. قرون النخل نقرة المعيادة ويضعون فيها لونا من الأشرباء أو يضعون فيها لونا من بصري لينضج سريعا ويختبر وكذلك المحنطن المحنطن لاحظ أنه الحنطن لاحظ... لاحظ هنا أنه عندك القرع القرع احيانا ينزع ما فيه ينزع ما فيه من الدهن ويصبح اجوف ويستخدم كاناء يعني يستخدم كاناء وتوضع فيه هذه الاشياء هذه اما العنب أو التمر او كل ما يختمر ما يختمر في هذه الحاله يشرب يشربوا له يكون اسرع الى, إلى ان يقذف ويكونوا <تصفيق> يعني وسيله اذكار سريعه جدا مهاهم صلى الله عليه واله وسلم على الدباء التي تكون هذه الطريقه ليست الدباء المطبوخه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء المطبوخه والرسول مالك يقول كنت اتتبع كنت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء نعم قال فانا احببتكم من ثم يعني احببت احضر الرجل الدباء لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أما الدباء الملهي عنها فإنها هذه التي ذكرت لحضراتكم والتي تفرغ مما فيها من الدب وتستخدم كإناء يوضع فيه في الـ الـ الـ الأشياء التي أراد لها أن تختمر خريعا هنا قال شيخ الحنتم ما طلي من الفخاري للحنتم المعمود بالزجاج وغيره وهو يبدو انها وسيلة معينة لاغلاق مسام المسام الموجودة في الفخار يعني احيانا انت تجد مثلا القلة او الجرة تجد فيها مسام تجدها تنضح الماء يعني لو وضعت يدك على خارجها تجد الماء ناضح من خارجها فعلا وهذا ما يؤدي الى, الى كونها يعني تبرد الماء فعلا حتى كان المصريين يقول لك والله فريج درق ناوي يعني كل ولكنها سرعة قنا ويسرمون منها الماء ويكون الماء فيها منها فارد ما شاء الله يعني ربما كان افضل بكثير من ماء الثلاجة الان و...لست متى يجيئ الوقت الذي نستطيع فيه ان <تصفيق> نعود الى الفترة لكن هيهاد هنا هؤلاء الناس كانوا يأتون بمادة معينة ايا كانت فوان كانت قطران او ما يشبه الخذب يعني يسحكونهم ويقلون به الجرة هذه بحيث يغلقون المسام التي فيها وهنا عندما يغلق تغلق المسام المسام التي في هذه الجرة تكون ساخنة جدا وتؤدي, وتؤدي الأرض وتؤدي بالموجود من الموضوع بداخلها يؤدي به, الى يؤدي به إلى ماذا لأن يختمر أوه. إلى الإصراع بالاختمار فكان النهي من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يأمرهم هذه الأوامر ويوجههم هذه الثوجهات يعني, يعني يوجههم إلى ما إلى ما فيه صالحهم في أمر دينهم ودنياهم ويصبح هذا الأمر من بابي هذا التوجيه من باب الأمر بالإيمان بالنهاية كبارك وتعالى والأمر بشرائع الإسلام أين الشرائع هنا؟ الشرائع ما يتعلق بالأمر والنهي إقام الصلاة أمر إتاء الزكاة أمر آذاء الخمس من المغلب أمر النهي عن المشروبات هذه على اختلاف أنواعها أو على اختلاف أنواع آنياتها من النواهي فكأن الأمر او الدعوة إلى شرائع الدين مطلوبة حتى مع الدعوه الى اصول الدين نعم, نعم. نعم. هذا منثور والله اعلم الى الله خير اكتفون اليوم بهذا طيب طول الشيخ الله اكبر حتروحوا للشيء ولا تدع لاحدا فيه شيئا اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك كثنة تتوفنا إليك غير مفتونين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما خذ اللهم بنواصينا لما تحب وترضى وزيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المبتدين أيها الإخوة لا يزال الحديث موصولا مع كتاب الإيمان وكنا قد انتهينا في اللقاء الذي مضى من حديث عبدالله بن عبدالله الله عنه وذلك الحديث الذي يتحدث فيه عن نص عبد القيس الذي جاءوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحب بهم وقال برحمة بالرفض او بالقوم غير خزايا ولا نزامة ثم سألوه عن الإيمان فحدثهم عن الإيمان وأنه جبادة الله وحده لا شريك له والصلاة وأنه وعطوا الخمسة مما غنموا وحدثهم عن الاشربة التي نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وكلها اشربة مسكرة وليس فيها شراب واحد حلال والان يجيء حديث عبد الله بن عباس عندما ارسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل الى اليمن يا من يقرأ؟ انا اقرأ؟ انا ذو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه عن اليمن قال إنك تقدم على قوم تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أهل كتاب فليكن أول من تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرضوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فاخبرهم أن الله فرض عليهم ذكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا به بها فاخذ منهم واتوقع كرائم, كرائم, كرائم أموال الناس نعم فالحديث <تصفيق> <تصفيق> أيها الإخوة هذا حديث عبد الله بن عباس ومضى لنا كلامه حول عبدالله ابن عباس رضي الله عنه وأما معاذه من جبل فهو الله العالم الذي كان يعلم الحلال والحرام وهو الذي علم أهل الشام الحلال والحرام وهو الذي عندما جاءه الموت قال مرحبا بالموت مرحبا بذائر جاء على فاقة والله ما أحببت الحياة لشق الأنهار ولا لجريان الماء ولا لرؤية الأشجار ولكن أحببت الحياة لمذاحمة العلماء بالركب وكأنه رضي الله عنه يريد أن يخبرنا أن الحياة كلها لا تساوي شيئا بدون طلب العلم الصحيح ومعادف جبل وذالك الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن معلما وجامعا للصدقات هو الذي هتدى الناس على يديه بارض اليمن وعمر اخر ينبغي أن يلفط النظر اليه ان النظر اليه وهو أن معاذ بن جبل الانصاري العظيم ما تشابن ولم بل مات قد نيف على الاربعين بقليل رحمة الله علينا وعليه ورجل كان على علم صحيح وتام بكثير من احاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخصوصا احاديث الرجاء فان الناس مشارب منهم من تخصص في احاديث الفتن وذلك مثل هزيفة ابن اليمان مثل حزيفة ابن اليمان ومنهم من حفظ كثيرا من احاديث الرجاء مثل معاذ ابن جبل ومنهم من جمع بين هذا وذاك مثل عبدالله ابن صخر الدوسي ابي بغيرة والمهم ان الرسول صلى الله عليه وآله عندما ارسل معاذب لجبل قال له انك ستأتي قوما اهل كتاب تعلمون أن اليمن كان فيها نصارى ويهود وهي إلى وقت الناس هذا لازال يعيش فيها بعض يهود يهود إلى وقت هذا فيها يهود فعلا وأيضا فيها كثير من الفرق فيها الأجردية والجليدية والهادوية والزيدية وفيها أهل السنة والجماعة مثل الشافعية وفيها ايضا مصيرية اي نعم يعيشون, يعيشون في جبال حراز وكان منهم ثاني رئيس لليمن هو الذي التخمين يخمل لا انا ما قل. كنت ثاني رئيس هذا اول رئيس لليمن اينا ايها الاخوة قال له انك ستأتي قوما اهل كتاب تتقدم نحو قوم وهم أهل كتاب كانوا نصارى فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله أليشهدوا أن لا إله إلا الله لماذا أليس النصارى يقولون يؤمنون بوجود الله الجواب بل يؤمنون بوجود الله لكن يؤمنون بأن الأولوهية شركة مستهمة تتكون من ثلاثة أطراف الأب والابن والروح القدس والكل في واحد والواحد في ثلاثه والكل واحد والثلاثة واحد والواحد ثلاثة قضية كيف تفهم عقليا الله اعلم لكن هي كده وهم يقولون دائما افتح مصباح عقلك واعتقدوا انت اعمى هذه دعوه النصارى باستمرار حتى كتب رجل اسمه هم الردلي ان الهديل كروى كتاب هنا الهديل كروى كتب كتابا كامل يتكلم عنه النصرانية ووصفها بأنها لا تعتمد على عقل الصحيحين أبدا وكتب كلاما طويلة جدا لعل شيخي استهلكه في كتابه كفاح دين البحث بأنوان ليست الصليبية ولا الصهيونية ديانات المهم أريد أن ألفت النظر إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله كان يقول كلاما على الحقيقة لا على المجاز لأن النصارى غير موحدين النصارى فعلا غير موحدين بل حربوا أهل التوحيد منهم كأتباع القصص أريوس الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه إلى غرقل عندما قال له أسلم تسلم بأتيك الله أجرك مرتين فين بيت فانما عليك اسم الاريثيين اذا نجد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اول ما اهتم اهتم بقضية التوحيد وباسبات التوحيد حتى مع اهل الكتاب يعني لا مع المشركين وحدهم اردوا النظر ولكن ايضا مع اهل الكتاب انك ستأتي قوما او ستقدم على قوم إيش اهل الكتاب فإن يكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم عرفوا الله أي عرفوا أنه لا إله إلا الله عرفوه بالوحدانية وأقروا له بأنه الإله الأوحد وأنه لا إله سواه وأن مريم وابنها بشران والمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان كان يأكلان الطعام هل المراد بهذه الجمله خبر ام لازم الخبر لازم, الخبر؟ خبر خبر الخبر؟ لازم, لازم الخبر؟ <تصفيق> ما الذي يترتب على اكل الطعام سؤال ما الذي يترتب على اكل الطعام لا الاخراج اه على اكل الطعام الاخراج وكأن الذي يخرج لا يستحق أن يكون إلها لأنه موصوف بالنقص وكان الله وتعالى يريد أن يقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ويخرجانه فتكلم بالخبر وأراد لازم الخبر أراد ما يترتب عليه فكأن الله عز وجل يريد أن يقول من وصف بهذا النقص بالأكل والإخراج لا يستحقوا أن يكون إيش لا يستحقوا أن يكون إله وأمه صديقة كان يكلان الفطعام انظر كيف نصرف الهاتف منظر أنه فكون <تصفيق> بعد هذا فإنهم عرفوا الله فأعلمهم أن الله فرض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة إذن لا كلامة الصلاة ولا كلامة في غيرها إلا بعد اقرار توحيد الله عز وجل ولذلك يجب كما قلت اكثر مرة في مجال الدعوة الى الله عز وجل ان نقدم المهم الاهم على المهم يعني اذا ما اردنا ان نقدم الاسلام مثلا للناس للولايات المتحدة الامريكية فليس امامنا ولا يجوز لنا ابدا ان نقدم الناس عن الاسلام للناس على انه مجرد اللباس البدوي او اللباس العربي او العمامة التي تقي بن الحرف لا فلنقدم للناس الاسلام على انه عدالات ولذلك لما تقدم ربعي ابن عامر الصحابة الجليل الى رسط قائد الفرس ليتكلم معه ما قال له جئت لاجعل هؤلاء الناس يلبسون عمائم لها ذؤابات من الخلب او ما جئت لاجعلهم يلبسون سيابا خصيرة لا وانما قال جئت الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة ومن جور الاديان الى, إلى عبل الاسلام فاذا نحن عندما نريد ان نقدم الاسلام اليوم للناس يجب ان نقدمه بطريقة تغري باعتناقه ويجب ان نقول للناس نحن نملك معايير وقيم أنتم لا تملكونها نحن نملك أن نقدم لكم طمأنينة قلب نملك أن نقدم لكم معايير للعدالة أنتم لا تعرفونها وليست موجودة في بلادكم لكن الذي التي لا يمكن أن تنكر ولا يمكن أن تجحد أن وضع المسلمين في بلادهم وضع لا يغرب قبول الإسلام ولذلك عندما يقبل بعض الناس على الإسلام يقبل عليه بهداية الله وحده فهذا الإسلام زاحف يزحف بقواه الذاتية ولا يزحف أبدا بقوانا نحن ولا بإمكاناتنا فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم عرفوا الله فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوا وأطاعوا للصلاة وصلوا وأقاموا الصلاة فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم لترد على من؟ على فقرائهم مثل هذه هي القاعدة الاقتصادية في الإسلام قاعدة اقتصادية لكن هنا ينبغي أن يفهم شيء مهم جدا هل الزكاة في الإسلام أعذار عن مال يتصدق بي المتصدق هو حر في أن يدفعه أو لا يدفعه هل إنسان الذي لا يدفع الزكاة حر مختار يتصرف, يتصرف كما يحب وليس من حق أحد أن يقول له لماذا لم هل هذا صحيح الجواب لا الدولة الإسلامية مكلفة أن تأخذ الذكاة وأن تجمعها وأن تضعها في مصارفها وأنها على الأفراد اللي يتصوروا أنها منه وإنما هي حق حق معلوم وذلك القرآن الكريم مبسطها في أكثر من آية بأنها الحق المعلوم في سورة سأل في سورة المعارج عبدالله الشيطان رجيم إن الإنسان خلق علوع إذا مسه الشر جذوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم في السائل والمحروم في سورة الزاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحالهم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم اذا اعتبرت الزكاة معتظرة حق وليس تحبة وليس التطوع وليس التبرع وانما هي حق من الحقوق طيب اذا ان لم تكفي الزكاة يعني ان لم تستقم الزكاة بالواجبات الدينية وبالواجبات الاجتماعية ماذا نفعل يقول الاسلام ان الله افرض في اموال الاغنياء القدر الذي يسعى الفقراء ويقول إن في الإسلام حق إن في المال حقا سوى الزكاة ويقول والله ما يجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء ويقول كلام كثير بهذا حتى وصل الأمر بابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلة أن يقول إن على الفقير أو إن الفقير أن يسأل الغني فإن أعطاه فبها وإن لم يعطه فيقاتله حتى يأخذ منه فإن قتل غنيه فإلى لعنة الله وإن قتل الفقير ضمن نبيته هكذا إذن الإسلام عندما يقول هذا الكلام وعندما يوجد مثل هذا المجتمع لا يكون هناك محل لا للشيوعية ولا للجروليثارية ولا للصائلوب ماركس ولا للشيوعية من مرة لكن عندما نجد المجتمعات بالصورة التي نراها الآن إنسان يشتري مثلا خمسة مليون دولار أو إنسان يشتري كذا بـ 2 مليون او إنسان يشتري جزيرة في مكان ما او أخر يشتري فندق وثالث يشتري شركات في بلاد الكفر معنى هذا ثم نجد في المقابل نجد دماعات لا تستطيع أن تجد قوة يومها وعن حد إذن نستطيع أن نقول إن الشعوية لها مكان وتجد لها وجود وتجد لها ملطع خاص لكن عندما يكون الإسلام لا نجد هذا على الإطلاق يعني أنا أذكر انه مبين الحجج التي اقترعنا عليها موجود لها صور في كتاب معركة المصحف في العالم الإسلامي معركة المصحف في العالم الإسلامي كتاب من كتب الشيخ غزاني مبين الحجج الموجودة في مزارة الأوقاف حجج لقطع من الأرض ووقفت على الكلاب والقطة الضالة أوقفها أصحابها لمصلحة الكلاب والقطة الضالة لماذا؟ قالوا حتى لا تهلك جوعا لأنها في مجتمع مسلمين لا يجوز أن تموت والغوطة الموجودة في دمشق لعليكم تذكرونا يعني, كنت يعني كان فيكم أحد السوريين يذكر أن هناك منطقة صم الغوطة وهي منطقة زراعية كانت من أجهد أرض الزراعية هذه الغوطة كانت مهيئة خصيصة للخيل أو للخيول التي فقدت وظائفها يعني الخيل عندما تفقد وظائفها عند الفرس عندما يكبر سنه عندما يكبر و يشيخ و يصبع غير قادرا على العمل عند بلاد الكافرة يطرب بالمار يقتل لكن عند المسلمين كان يطرب في هذه الغوطة يأكل و يعيش الى ان يرزقه الله الموت و الى ان يموت حد فأنته معنى هذا ان الدولة الاسلامية او المجتمع الاسلامي حتى مع يعني حتى مع الحراف الدولة في وقت الاوقات فعلى ايد الامويين او العباسيين او الى ذلك حتى مع الحراف الدولة كان المجتمع الإسلامي لا تزال فيه بقايا الخير والاستخري ذكر كلام طويل في هذا المعنى المؤرخ الاستخري ذكر كلام حسن جدا وذكر تكلم عن الرباطات التي كانت موجودة في بلاد ما وراء النهر وفي بلاد فارس عندما كان الرجل يمشي بأي مكان يجد رباط موجود في طعامه طعامه هو ومنامه وطعام ذاته يتزود من هذا الرباط ثم ينطلق إلى أن يجد رباب آخر وهكذا في كل بلاد المسلمين كان الأمر إذن أعود لموضوعي فإنهم أجابوا لذلك إنهم أجابوا للزكاة قال فتوقك رائم أموالهم يعني لا إياك أن تأخذ منهم شيئا بغير رضا نفس ما دام أجابوك طواعية وقبلوا منك فلا تأخذ منهم شيئا بغير رضا ولا بغير يعني إقرار ولا بغير رنبة وتوقى كرائم أموالهم ليس في الإسلام مصادرة ولا تأميم ولا فرض حراسات ليس في الإسلام شيء من هذا وإنما إذا امتنع إنسان عن أداء الزكاة وكابر ورفض ففي الإسلام نأخذ منه الزكاة ونقاسمه ماله عزمة من عدمات ربنا كما قال ذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما دام قد امتنع نأخذ منه بهذه الصورة اما ان وافق على ان يعطينا الذكاة عن رضا وعن طيب نفس نأخذ لا نأخذ منه الا ما تجود به نفسه وإلا ما يمنحنا اياه عن رضا في نفس اللقص الاسلام يقول له يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كثبتم لن تلالوا البر حتى تنفقوا من ايش مما تحبون فالاسلام يرغبه هو في, في سباحة النفس ويأمر الوالي المسلم لأن يكون عنيفا في التعامل مع المسلمين فتوقى كرائم, كرائم أموالهم نعم حديث قبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمني وقال اتقي دعوة المظلومة فإنها ليس بينها وبين الله حجار هذا الفرق هنا يعني كأنما أراد أن يذكر رواية أخرى للحديث يعني بعد أن بعثه المرة الأولى إلى اليمن والحديث واحد ابتداءا بعثه إلى اليمن وقال له توقك رائم أموالهم في الرواية الثانية قال له بإضافة إلى هذا واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وهذا والله الحق هي دعوة يرفعها الله عز وجل إلى الغمام ويقول له عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين هذا كان يذكرون ان الجمعة البرمكية او جماعة الاسرة البرمكية تعلمون اسرة البرامكة عندما بطش بهم هارون الرشيد ولعلي ذكرت لكم في إقاء مضى سبب بطش هارون الرشيد بالبرامكة تذكرون السبع الزطش ممكن نتشاهد سعوه للمجلسية هم أصلا عندما أرادوا أن يضعوا النار في جوف الكعبة ليطوفى بها المسلمون فاتطلع منهم هارون الرشيد على هذه الخضيئة فقرر فعلا أن يستأثر شفتهم واستفى أموالهم وصادلها وبالفعل استطاع هؤلاء بعد فترة زمنية أن يقيموا الخلافات بين محمد الأمين ابن هارون الرشيد وعبد الله المأمون ايضا ابن, ابن هارون الرشيد واستطاعوا ان ينصروا في النهاية عبد الله المأمون وكان قد, قد نال الى رأيهم و الى مفت وتشيع وكان من نوافة هذه الفترة بيعت موسى الكاظم كبولية العهد مش موضوعي لعلى كل حال موضوعي هو إنه لما استقصلت شأفة البرامكة أو لما استصفى هاروز الرشيد أموال البرامكة كان من بين الذين سجنوا الفضل ابن يحيى البرمكي فقال الولد لأبيه يا أبتي سرنا في السجون بعد أن كنا في القصور ما هذا هذا يعني نحن نتعبنا سرنا في السجون بعد أن كنا في القصور كنا في القصور عامرة وكانت الدنيا بنا ممتلئة وكان الناس يستمعون إلينا وينظرون إلينا ويعتزون بنا فما هذا ذلك حدث قال يا هذه دعوة مظلوم أصابتنا في الصحر دعوة مظلوم توجهها إلى الله عز وجل بها وبالتالي أصابتنا هذه الدعوة فالحقيقة إن دعوة المظلوم فعلا يا جماعة ليس بينها وبين الله حجاب حتى إن كان ذلك المظلوم كاتب حتى لو كان منحرفاً حتى لو كان ضالاً فلا يجوذ أن يظلم وذلك الشيء الإطلابين تقول لنا ولا يجري منكم شنآل قوم على ألا تعديلوه تعديلوه أقرب للتقوى كن عادل حتى مع خصومك حتى مع أعدائك حتى مع الذين بينك وبينهم طارات حتى, الذين حتى مع الذين يحكدون عليك حتى مع الذين أهانوك حتى مع الذين أثاؤوا إليك أنت مطلوب بالعدل مطالب أن تكون عادل وطالب ان تكون رجل يعيش لفكرة ولا يعيش لرغبة لهوى ولا لشيء من هذا باتقد عمس المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب والقرآن الكريم تكلم عن الظلم وأثبت أن عقبته ليست على ما يرام أبدا فتلك بيوتهم خاوية من ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون وأنزينا الذين آمنوا كانوا يتقون قال لعنة الله على الظالمين فالظالم دائما ملعور ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ودائما يا عدرات القاضل لا يقع الظلم الا نتيجة باسراق معين يعني الانسان عندما يظلم حتى لا يعني عندما يظلم زوجتها واحد عندما يظلم زوجتها هو نتيجة في ناحية أخرى نتيجة الحراب في ناحية معينة في ناحية معينة من سلوكياته الماضرأة عندما تظلم زوجتها نتيجة الحراب في تفكير معين وكذلك عندما يظلم أولادها الإسلام حتى رفض رفض الاعتراف أو رفض قبول الظلم على الأولاد يعني عندك الحديث المروي في بخاري ومسلم وغيره من حديث نعمال ابن رشير ابن رضي الله عنهما قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عفوا أبي عطية فقالت أمي لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنها كانت فقط تريد توثيق العطية يعني لسم يعني لم تكن تريد أن تستوثق لا كانت تريد أن توثق العطية لا لم يرجع فيها فذهب أبي إنه يتكلم أنه عمر المشير ذهب أبي وقال يا رسول الله أعطيت ولدي من عمرت يعني ولدي الذي أنجبته من عمرت أمه اسمه عمرت عطيت ولدي من عمرت عطيتا فقالت لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله فاشهد قال أعطيت فائرة ولدي مثل هذا قال لا, لا أشهد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور وفي رواية اشهد على ذلك غيري فذهب ابي واسترد عطية كأن, كان سلوك امه كان سببا في ماذا لا في توثيق العطية ولكن في استردادها هكذا فاذا نتقل دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب نعم يعني الناس مثلا تذكر في الحبيب الاولاد ما ذكر يعني اولاد بهاء بسكلف اولاد الاولاد بشكل عام ممكن بالاولاد بشكل عام اه يعني ما فرق, فرق, فرق الاولاد فرق لا لا لا ما في في بعض الله يستنى يعني الفرقون ساعات بين ولد وبنت هذا يعني آه تفكير جاهلي ولا اسلامي لا ممكن يعني هذا تفكير جاهلي ولا تفكير تفكير اسلامي المره نعم خلاص تفضل باب الأمر بقتال حتى يقول, لا حتى يقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال أبو هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس ناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرته أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله إلا إلا بحقني غير بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر وحق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول, رسول الله عليه الصلاه والسلام لقاتلتهم على ما على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه فعرفت انه الحق ا معرفه خرج البخاري ده درس هذا الحديث في الحقيقة في عدة مباحث الاول في تاريخ وقعك هذا الكلام والثاني في تفصيل القول في الحديث من مراد بالناس الثالث شوف الكلام بحرصتها لغنية الثالث ماذا ما هو المطلوب او ما المطلوب على وجه التعديد من المسلم في قضايا التفاني هنا اول شيء نلاحظه ان ابا هريرة يحكي لنا قصة حدثت ويقصة ارتداد المرتدين وكفر الكافرين والذين ملعوا الزكاة فنلاحظ ان ابو غير يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابو بكر اي خليفة تعين ابو بكر خليفة للمسلمين وكان ابو بكر صمم على قتل مانع الزكاة الذين ارتدوا وكفروا وقال صمم ايضا على قتل المرتدين إذن أصبح عندنا طريقان سيقاتنا المرتدون الذين أعلنوا ردتهم عن الإسلام الذين ارتدوا عن الإسلام وتابعوا الأنبياء الكذبة كمسيلم الكذاب وفجاح التميمية ومتمم بن نويرا وطلائح الأسدين والفريق الثاني مانع الذكاء الذين لم يعرضوا الارتداد وإنما كانوا يصلون كانوا يصلون ويقرؤون القرآن ويقولون لا إله إلا الله ومع ذلك كانوا فقط يمنعون ماذا يمنعون الزكاة فقال له عمر بن قطاب قال عمر بن قطاب لأبي وريرة اعفل لابا بكر الصديق يا ببكر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول امرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأنفسهم أو مالهم وأنفسهم إلا بحقه أو, بحق أو بحقها بلاك الوهيتان وحسابهم على الله قال لهم السيدنا أبوكي قال بالحرف الواحد الله لمقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فالزكاة من حقه لا إله إلا الله كما أن الصلاة من حقها الزكاة حق المال والصلاة حق البدن وكلاهما عبادة والله لا لأقاتلن من برق بين الصلاة والزكاة ثم قال الله لو منعوني عناقا والعناق حيوان أقل من العنس وهناك رواية والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه ترى. هل الإسلام يستهدف سبك الدماء لا ولكن الذي يخرج على شريعة المجتمع ينبغي أن يقتد بخاصة بعضاً ارتضاها لقد ارتضى غريعة هلاهية وقبلها عن طواعية وعن اختيار ومما أنه قبلها عن هذه الطواعية وعن ذلك الاختيار فلابد أن يتدم بها أما وإنه قرر خلع. خدع الولاء والطاعة لهذا المجتمع الإسلامي فلا بد أن يعامل معاملة الخائن خيانة عظمى وهذا معناه الكلام عن قتل المرتد المرتد إنما يقتل لا لأنه ارتد عن عقيدة ولكن لأنه ارتد عن عقيدة وشريعة معاه ثم فرصة كبير ضخم جدا بين بين الدين الإسلامي والنصرانية بسيئة النصرانية عقيدة مستكنة في الدمير ان صح ان تسمى عقيدة اما الاسلام فهو ايمان ونظام عقيدة وشريعة دين ودولة مصحف نسيب فلن يرفض العقيدة في الاسلام انما يرفض الدولة الاسلامية ايضا وما ما اظن احدا ولا فأي مجتمع الزمعات يعطي احد افراده حق الخروج عليه هذا يوجد لا يوجد ابدا انسان يعطي او مجتمع يعطي فردا من أفراده حق خروج عليه ابدا حتى المجتمعات الديمقراطيه لا تعطي واحدا من أفرادها حق الخروج على قوانين المجتمع او على العرف السائد في المجتمع النظام الشيوعي لا يعطي احدا حق الخروج عليه النظام الرئاسمالي لا يعطي احد الحق الخروج عليه المبادئ الاساسية في الدستور لا يمكن الخروج عليها لننا نقول ان قتل المرتد ليس بدعة في هذا الدين لا وانما هذا عرف تعرف عليه كل افراد المجتمعات الانسانية كل مجتمع يحب ان يحفظ وجوده وان يحافظ على كيانه قد يكون لك الحق في ان تجتهد من خلال الاطار العام للمجتمع لكن أما أن تنقض القواعد الأساسية أو الأطر العامة التي ارتضاها المجتمع فهذا ما لم يقل بلي أحد ولذلك قال القرآن الكريم في الكلام عن موقف أهل الكتاب وقال طائفة أم الأهل الكتاب آمنوا بالذي ونزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون يعني كأنهم يريدون أن يقولوا آمنوا أول النهار وكفروا آخر النهار لتشككوا المسلمين في دينهم فعند ذلك قال الإسلام من بدل دينه فاقتلوه أرجع تاني للقضية أخرى قضية أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ما المراد بالناس المراد بالناس هي السادة العرب فقط وليس المراد بالناس عامة الناس كل الناس لا المراد بالناس من العرب لماذا لأن الله تبارك وتعالى قال عن أهل الكتاب كلام آخر قال قاطر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اتكتاب الا ان يقولوا لا اله الا الله ها ام لماذا حتى يعطوا الجزية عن يد هم صاغرون اذا هناك نهايه أخرى تنتظر اهل الكتاب غير النهايه التي تنتظر غيرهم كالعرب مثلا اما المجوس فقد قال الإسلام فيهم كلاما آخر قال عبد الرحمن بنعوف إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائهم إذن نستطيع أن نفهم أن كلمة الناس هنا عام مخصوص كلمة الناس عام مخصوص التفت إليه الله تعالي يعني ليس المناظب كل الناس لا وإنما المراد ناس معينون العرب الذين قاتلوا الإسلام وصادروا حرنيته واعتدوا عليه هنا نقول لهم بصراحة سنقاتلكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله لأنهم وثنيون أما من لم يقاتلنا ولذلك ابن تيمية له الجهاد يتكلم فيها عن الجهاد هل الجهاد يقول هل سبب قتال الكفار أنهم كفار ام انهم معتدون يقول مالك وحنيفة واحمد يرون ان سبب القتال انهم معتدون الشافعي فقط يقول ان سبب القتال انهم كفار تبت اليه لان هذه المسئلة ترسب على امرين على الوادي الاول وهو رأي الديمور وهو ما رجحهم لتيميان فان سبب القتال اعتداؤهم قال ان الله عز وجل قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين أما وعيضا ايات كثيره الشعر الحرام والشهر الحرام وحرماته فخاصه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فمن اعتدى عليكم واتقوا الله وان الله مع المتقين واقتلوهم حيث لقتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل فلو انهم قتلوا المسلمين في بلاد واعتدوا على كرامه المسلمين كان لنا أن نقاتلهم ولو منعونا من أن نؤذي حقنا في الدعوة إلى الله عز وجل بالحرية بالكلمة وبالبيان وبالتبليغ كان علينا أن نقاتلهم وإلا فإن الله عز وجل يقول لا إكراها في الدين قد تبينا الرشد من الغي قال ابن القيم في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى ها معلش قال رحمه الله تعالى و وليعلم أن هذه الآية ليست منسوخة ولا مخصوصة هذه الآية ليست منسوخة ولا مخصوصة وهذه الآية تظاهرها الخبر وغايتها الأمر بمعنى أن الله عز وجل يقول لا إكره في الدين كأنه يريد أن يقول لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام فلا إكره ولا محل الإكره على الإطلاق فكلمة أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من الكلمات العامة التي أريد بها مخصوص وهل لهذا نظير في القرآن الكريمة نعم اترأ في سورة آل عمران عبدالله الشيطة رجيب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم مؤيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, الله ونعم الوكيل. الناس الأولين المربهم شخص واحد وهو نعيم بن سعود الذين قال لهم الناس الناس الاول من نعيم بن سعود والناس السليم قريش فاذا كلمة الناس في الحالتين كلمة عامة اريد بها مخصوص ولا تطاهم المشكلات مشكلات خليك معي شوي الله عز جل يقول ماذا الذين قال لهم الناس هل كل الناس قالوا للمسلمين ان الناس قدمعوا لكم ام شخص واحد الذي قال للمسلمين ان قريش قد جمعت لكم الذي قال هذا الكلام شخص واحد فقط هو نعيم بن سعود الاشجعي نعيم بن سعود الاشجعي هو الذي جاء للمسلمين في ممقعة حمراء الاسد وقال لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هذه واحدة الناس الوليا مربها من نعيم بن مسعود الرجل الذي قال للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم إنما هو نعيم مسعود والناس الآخرون الذين صليل عنهم إن الناس قد جمعوا لكم هم قريش إذا كلمة الناس هنا قريش كم مرة فأي واحدة؟ مرتين المرة الأولى أريد بها من؟ نعيم بن مسعود أهلا وسهلا هياكم الله لا المراد بها نعيم بن مسعود والمرة الثانية المراد بها قريش فإذا كلمة الناس هنا من الألفاظ العامة التي أريد بها مخصوص وهنا أيضا تقرأ في الحديث أمرت أن أقاتل مين؟ أمرت أن أقاتل الناس هل المراد كل الناس؟ لا عمو، ليس المراد كل الناس بدليل الآية التي معنا قاتلوا الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا إيش؟ الديزيا إليه لا إله أن يقولوا لا إله إلا الله ولكن حتى يعطوا الجزية. فجعل لأهل الكتاب غاية ينتهون إليها غير الغاية التي جعلها لمن؟ للمشركين لازلنا نؤكد أن كلمة الناس الواردة في الحديث ليس المراد بها العموم ليس المراد بها العموم على تطلاق هي واحدة الشيء الثاني أننا لابد أن نفهم أداف الكتاب في الإسلام أنا أكر فإنه من أداب القتال في الإسلام اعلام المقاتلين لا بد من أن تعلمهم أما أن تأخذهم على حين غره فهذا لا يكون أبدا لا بد أن تدعوهم أولا إلى الإسلام فإلا من يجيبوا قاتلتهم أما أن تقاتلهم دون دعوة فلا بدليل قول الله عز وجل أنا أقرأ عليكم القرآن بعد أعوذ بالله للشيطان الرجيم الآية من سورة الأنفال وإما تخافن من قوم الخيانه فامبن اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين الايه الاخرى من سوره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صوره الانبياء فان تملوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ان بعيد ما تعدون اذا قضيه الافتتان في الاسلام لابد أن تفهم فهما صحيحا غير هذا الفهم الذي يحاول البدو أن يظهمون إياه نعم هناك بعض البدو يحرسون على أن يجعل الإسلام دين غارات دين سلم دين عدوان يحرسون على أن يقولوا للناس لا إننا إن كانتنا القدرة فلن نبقي أحدا من أهل الديارات الأخرى ويقدمون هذا للناس ويجعلون الإسلام دين قائم على الحراب لا الإسلام يقدم الحجة أولا ويقدم الدليل أولا ويقدم المنطق أولا ولكرت لكم في لقاء مضى أن كلمة أولي الألباب وردت في القرآن الكريم كم مرة ستة عشرة مرة ستة عشرة مرة منها ثلاث مرات في سورة البحر ومرتين في سورة آل عمران وثلاث مرات في سورة الزمر فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإسلام يقدم العقل يقول بعض الناس لا بل الإسلام يقاتل ولو لم يقاتل لا يا أخي يبقى كيف تستدل علامة قال لأن الله وجل يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فإيه؟ فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوساق فإما من لم بعد وإما فداءا حتى تضع الحرب أوذارها فضل ليأكل لكن آفيتنا أول السورة ماذا؟ أول السورة التي جاء في هذا الكلام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم هكذا الكافر الذي يصد عن سبيل الله اقتله بلا كلام مادام يسد الناس عن, إيش؟ عن سبيل الله فإذا القضية تحتاج إلى مصل فهم مصل فهم للنصوص وهذا هذا الكلام لسنا مبتدعي يعني لست أنا الذي اخترته وليس شيخي الذي اختاره ولا غيره وإنما الذي قال هذا الكلام تقي الدين ابن من قبل عليه رحمة الله في رسالته عن الجهاد فمن هنا أيها الأخوة كحب ألفة النظر إلى أن الحديث الذي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله هذا الحديث كما قلت عام إيش؟ عام مخصوص هذا الحديث كما قلت إنه حديث عام مخصوص يعني لن يتصور أن المراد بالناس كل إيش؟ كل الناس وإلا فتعالى القرآن الكريم يقول وقاتل المشركين كافة شو العلة كما يقاتلونكم كافة فكأننا لا نقاتل إلا من قاتلنا أما من سلمنا وعطانا حق الدعوة وحق أن نعرض حقنا على الناس وأن نبين بلدينا وأن نقول ما عندنا فلا يتصور أحد أبدا على الإطلاق أننا نقاتله ليه نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نشاكل هذا الإطلاق بعض الناس يريد أن يصور الإسلام كما قلت من قبل في خطة الجمعة الماضية بعض الناس يريد ان يصور الاسلام بصورة بدوية وكانه يريد ان يقول كما قال مين دريد ابن عليه لا لا كما قال دريد ابن هذا الرجل البدوي الذي كان يقاتل المسلمين في معركة حنين ويقاتلهم وهو أعمى يعني كان قد كبرت سنه ورق عظمه مع ذلك شارك في القتال بالرأي وهو الذي يقول وقالوا ألا تبكي أخاك قد أرى مكان البكى ولكن بنيتوا على الصبر وقلت فقلت أعبد الله ابكي أم الذي له الجدس الأعلى قتيله بني بكري إلى أن يقول آه يغار علينا واثرين في فيشتفى بنا أو نغير على واثره قسمنا بذاك الظهر شطرين بيننا فلا, فلا ينقضي إلا ونحن على شطرين بعض الناس يريد أن على الإسلام هكذا دين دموي إرهابي يعيش على هذه الصورة لا قلو الأرض الكريم له قطة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخوف من يخاف وعيد فذكر انما أنت مذكر لست عليهم ومسيطر إلا من تولى وكفر فعذبه الله العذاب الأكبر فذكر إن نفعت الذكرى لمن شاء نعم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاؤنا إلا, إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فإن كتبوك فقل لي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون قل لا تسألون عما أدرمنا ولا نسألوا عما تعملون قل يجمعوا بيننا رضونا ثم يبتعوا بيننا بالحق هو الفتاح العليم إذن الآيات كثيرة جدا حوالي 120 آية كلها تتكلم عن ضرورة حرية الدعوة وعن أن هذا الإسلام إنما يقوم على الإقناع لا على الإكرام أما الذين يريدون أن يجعلوا من الإسلام دينا بدويا وأنا أصر على هذه التسمية دين بدويا هموه الغارات والسلب وما إلى ذلك فهذا يا إخوه يحتاجون إلى أن يفهموا الإسلام من جديد وأن يدرس لهم الإسلام دراسة فريحة لأن هناك معايير معينة مختنة في الأزهان أيها الإخوة قال صلى الله عليه وقال لي أمرت أن الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه اي الا بحق هذا القول او الا بحق الاسلام او الا بحقها او بحق لا اله الا الله شو حقها قال قواعد الدين عرف اسلام الثلاث من ترك من ترك واحده منهم فهو الاسلام كافر حائر الدم الشهادتين والصلاه والصيام والحديث الاخر لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السائب الزاني والنفس بالنفس والفارق لدينه المفارق للجماعه اذا هذه الامور التي تقتضي قتل الإنسان بعد أن يقره بإيش؟ بلا إله إلا الله أمر أحب على ألفت النظر إلي يتعلق بفكر المكفرين اسمع هذا كلام أقوله لك أقوله لك عن كتابي أقوال سلف الأمة في مسئولة التكثير العامة إن لم يسعنا نشر الكتاب فلا أقل من أن نشره بالكلام بمناسبة حديث إسامة بن زيد الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرثر أستاذ ابن زيد إلى رجل إلى جماعة من الناس وقاتلهم قتالا شديدا وجاء أحدهم من قال لا إله إلا الله وكأنه قالها فعلا متعوذ وما كان من أستاذ ابن زيد إلا أن علاه بالسيف حتى قتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره الخبر قال قتلته بعد أن قال إلا الله لله قال إنما قالها متعوذة دلوحك هل شققت عن قلبه هل لا شك اختعر قلبك كنت اعلم عنتك من اين لاك فقال حتى... حتى تمنيت انني لم اكن اتلمت الا يوم إذ. فما معنى هذا معنى هذا هذه الكلمة راعة سقير دين ابن عليه السحاق والرحمة عندما تكلم عن بعض الذين يقولون بوحدة الوجود قال او بعض الذين يقولون ببعض صفات داعو الزجاج قال انتم تقولون كلاما لو كنته انا لكفرت وأنتم ت... عندما تقولون تعجرون بجهلكم انظر فكأنه يفرق بين الكافر عن علم والذي يقول كلاما لا يدريه واضح أمر آخر أيضا هو يتعلق بقول الله تمارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا دربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا <تصفيق> ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا او بقراءه لست لست مؤمنا يعني اما هي تقرا القراءه التي نقراها كلنا لست مؤمنه يعني لست على ايمان وقراءه اخرى لست مؤمنا يعني لا تعطى الامان ولا تعطى الامن ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغالم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا يذكرون وهذا كلام تجدونه في كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن محمد بن عبد الله بن العربي بالألف اللام وليف بن عرب الطائي طبعا يذكر في الكلام عن هذه الآية أنه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل رجل أحد الناس بعد أن قال لا إله إلا الله ما قتله إلا لرغبة في نفسه مشكك في ايمان هذا الرجل فعل القتل وبعد ان قتله قتله النبي صلى الله عليه وسلم به ثم دفنوه في الارض فاخفوا لفظته ثم دفنوه في الارض فلفظته ثم دفنوه فلفظته ثم وضعوا عليه حراسه فلفظته الارض مره اخرى لانه كانوا يصورون ان ان احد انبشوه فقال النبي عليه الصلاه والسلام أَمَا إِنَّ الْأَرْضَ لَتُقِلُّ أَخْبَثَ مِنْهُمْ لكن الله أَرَدَّ أَرَادَ أَنْ يُعَظْمَ أَقْدَارَكُمْ أراد الله عز وجل أن يعظم أقدار الذين يقولون إيش؟ يقولون لا إله إلا الظلام فالقضية يا إخذان لابد أن تفهم صامة صحية عندما يقول الإنسان لا إله إلا الله يعصم دمه وماله أو يعصم دمه ونفسه يعصم ماله أيضا إلا بحق لا إله إلا الله وهذا الحق لا يأتي أي إنسان ويقول هذا حق لا إله إلا الله نقتله كما يفعل بعض الناس في بعض الجهات لا وإنما الحق الذي يقرره الإسلام والمنصوص عليه شرعا والذي هو كفر بوايح عندنا من الله فيه برهان أما كلام يحتمل وجوه فلابد أن يفسر الاحتمال لمصلحة المتهم كما يقولون هكذا <تصفيق> هذا هو الذي دخلت لبعاكم نعم هذا الذي نقلته عن الكتاب <تصفيق> الذي اللي... اللي... اللي... أثميته أنا في حيني أقوى السلف الأمة في مسئلة تكثيري العامة وهو كتاب لمتبع إلى وقت الناس لهذا وكنت قد أنشأته في سنة سبعة وسبعين تسعمائة تبنين... تبنين... تبنين... تبنينين... تبنينين... تبنينين... تبنينينين... نعم فضل إياك خلص نعم التي تأمر بالدعوة إلى هذا الإيمان وبالختال عليه أيضا وكنا تحدثنا حول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الذي جرى بينه وبين الصديق الأكبر أبي بكر عبد الله بن أبي كحافة رضي الله عنه وتحدثنا في الكلام حول بعض القضايا التي تتعلق بالشهادتين وبقي أمامنا حديثان في هذا الباب الأول حديث أبي هريرة والثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما حديث أبي هريرة هو الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها عصم مني دمه وماله إلا بحقها أليس كذلك الحديث؟ فَفَلْعَصَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ, مني نفسه نفسه وماله إِلَّا بحق بِحَقِّهِ وحسابه على الله إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله تكلمنا أولا عن الناس الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقاتلتهم وأثبت لكم بالدليل القافع أن المراجب الناس هنا ليس لإطلاق وإنما ناس مخصوصون وهم الذين حاربوا الإسلام وهم الذين جاءت فيهم الآيات التي تقول براءة من الله ورسوله للذين عهدتم ومشركين إلى آخر الآيات وقد أثبت لكم بالدليل القاطع أيضا أن كلمة ناس لا يجوز أن تترك على عمومها بدليل <تصفيق> أن الله تبارك وتعالى جعل غاية أخرى لختار أهل الكتاب وهي حتى يغطوا الهزية عن يد وهم صاغرون وأثبت لكم بالدليل الطافع أيضاً عند رسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكلم عن المدوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي زبائحهم ولا ناجحي نسائهم ثم تكلمت معكم في لقاف نف اللقاء الماضي عن سبب قتال الكافرين أهو كفرهم أم عدوانهم ولقلت لكم عن شيخ الإسلام تفي الدين أحمد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه أنه يقول إن السبب في قتال الكافرين عدوانهم لا مجرد كفرهم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقلت لكم ان الرجل قال ان هذه الآلة ليست منسوخة ولا مخصوصة ولا ان نقول نفس الكلام امرت ان نقاتل الناس الحديث ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه على ابدا ولا قتال الا بعد الدعوة والبلاغ والبيان واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب القائنين إن سر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون إذن الختال لا يكون إلا بالنسبة للأولاة أعلمناهم وأبلغناهم دعوة الله عز وجل فأصروا على موقفهم منا ومن ومنعنا من أذاء حقنا في تبليغ هذه الرسالة للناس <تصفيق> بعد هذا يجيب هذا القول الكريم أخي العصم مني نفسه وماله إلا بحقه يعني عصم نفسه وعصم ماله لكن أرأيت إن قتل منسانا بغير إنسانا بغير حق إنسان قتل إنسانا بغير قوض فماذا عليه نقتله نقتله أرأيت إن قتل إنساناً عمدد نقتله وإن قتل إنساناً غطأاً فدياً والقرآن الكريم يقول هذا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقول أرأيت إن زنى أيضاً نقتله أرأيت إن فارق دينه وخرج على الجماعة نقتله ولكن بعد الأنظار بعد أن نعطيه فرصة زمنية يتأمل فيها وطعه ويناقش فيها أفكاره وتناقش أفكاره وتبحث حدده وتزال شبهاته فإذا صر على ردته قتلناه وهنا قد يقول إنسان أين حرية الفكر أو أين حرية المعتقد نقول إن الإسلام كما سبق أبيلت لكم في لقاء مضايرا إن الإسلام ليس مجرد اعتقاد حتى يقال إن من خالفه خالف مجرد اعتقاد ليس الأمر كذلك وإنما الإسلام عقيدة وشريعة إيمان ونظام مصحف وسيف دين ودولة فمن خرج على الدين في الإسلام فقد خرج على الدولة من خرج على العقيدة فقد خرج على الشريعة ولا يوجد مجتمع ما في دنيا الناس يعطي أحد الحق الخروج عليه حتى أعرف المجتمعات فيما يسمى بالديمقراطية والمجتمع الذي اشتهى ما يسمى بالمجنكرته اعتقد انكم تعرفون هذا المجتمع المجتمع الانجليزي هذا المجتمع لا يعطي احد الحق نقض الدستور يعني انت تستطيع ان تنقض الرئيس تستطيع ان تنقض رئيس الوزراء تستطيع ان تنقض الملك او الملكه لكنك ابدا لا تستطيع ان تخرج على الدستور او على القواعد العامه التي تعرف عليها المجتمع الانجليزي وعلى ذلك ف الاسلام ليس بدعا في هذا وإنما هو يريد أن يحافظ على نفسه وسبق أن ذكرت لكم قول الله عبد وجل الذي حكاه على لسان اليابود وقال الطائفة من أهل الكتاب قال الطائفة من أهل الكتاب ماذا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا متى وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون إذن كأنهم كانوا أريدون أن يتخذوا الدين فلعوبة يدخلونه وقت ما يشاءون ويخرجون منه وقت ما يشاءون قضى تشفيك الناس في الإسلام لذا كان لابد من قتل المرتد وحماية للأديان كلها انصح انصحت إن كلمة أديان حماية لكل ديملة الإسلام يقول له فإن هناك أفراد قد يتخذون للدين لعبة لعوبة بين أيديهم قد يدخل الإنسان النصرانية الإسلام من أجل امرأة فإن فاتته رجع للنصرانية مرة أخرى أفليس من الحماية للنصرانية أن نمنع, أن نمنع الإنسان من أن يدخل الإسلام من أجل غرض دنيئ فإن فاتخ وقرد منه وعندئذ نقول كله نقتله على ذلك سيترمو ألف مرة قبل أن يتقدم لدخل يدخل الإسلام لغرض من أبراد الدنيا طيب فقد عصب مني نفسه وماله إلا بحقه لكن أرأيت لو كان على غير إيمان صحيح قال وحسابه مع حسابه على الله الذي يطلع على القلوب ويعلم خبايا النفوس إنما هو الله تبارك وتعالى ولا كلام لنا مع النفوس ولا كلام لنا مع القلوب وإنما نتحدث مع ظاهر الناس ونتصرف مع الناس بمختضى ما يظهر لنا منهم <تصفيق> ولعلكم تعرفون المسلك عمر القطاب عندما رضي الله عنه عندما تكلم عن الزنا فقال من أدى لنا صفحة أخدد أقمنا عليه الحد ومن لا فلا نهتك له سترة إذن نحن المسلمين لسنا مطالبين إلا بحكم على ظراهر الناس أما بواطنهم فيتولها رب العالمين تبارك أسمائه أما حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و نص الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و اني أن رسول الله و ان محمد, محمد رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤشر الزكاة و اذا فعلوا ذلك عصموا مني جماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم. حسابهم على الله تعالى هذا الحديث في ما يبدو شأنه شأن الحديث الاول نعم لأنه شأن الحديث الأول الذي يتقدم في أول هذا الباب في أحسب الله وعلا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر أن الشأن في القتال للناس الذين حددناهم وبيناهم أنهم يقاتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله تلاحظون كلمة يشهد وكلمة يقول الشهادة والقول هناك بعض الناس يحاول يشترد شروط من كلمة الشهادة ويحاول ان يقول انه لا بد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله ولابد بد ان تكون الشهادة مطابقة ان يكون ما في اللسان او ما يجل على لسان مطابق لما في القلب الكلام صحيح لكن من الذي يطلع على هذا الله تبارك وتعالى لكن هل لنا نحن ان نقول له هل كلامك مطابق لما في قلبك هل, هل هذا لنا الجواب لا ولا بد ان يكون معارفا بمعنى كلمة اله ومعنى يعادة الكلام وهذا كل كلام يحتاج الى اعادة نظر من الذين قالوا به والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء عندما ارسل سريا ولم يحسن الناس ان يقولوا اسلمنا وقالوا صبائنا وصبائنا فقتلهم المقاتلون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ذلك وعنفهم على هذا وعندما والحديث الضعيف مسلم عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فوجدهم يقولون الله أكبر فقالوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام على الفطرة فلما قالوا أشهدوا أن لا إله إلا الله في الأذان أشهدوا أن محمد صلى الله قال على الإسلام وامتنع صلى الله عليه وسلم من مقاتلتهم دل هذا الحديث على أمرين الأول أننا نكف عن الناس بمجرد ظهور اول بادرة تدل على إسلامهم وأننا نشهد بإسلام المسلم أو بإسلام الإنسان بمجرد أن نسمع منه كلمة التوحيد دون أن نسأله هل تعني ما تقول أم لا ودون أن نسأله ما معنى كلمة إله وما معنى كلمة رب وما معنى كلمة دين وما معنى كلمة عبادة وعلى ذلك فأستطيع القول بأن ما اشترته بعض الناس من شروط لإجراء حقيقة الإسلام على بعض الناس هذه الشروط محتاج منهم الى اعادة نظر ونحن نسأل الله ان يغفر لجميع عزيز الباب الثاني اول ايمان قول لا اله الا الله حديث المصيب بن حزن قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل ابن هشام وعبد الله بن أمي ابن ابي امية ابن مغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي طالب يا عم يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابو أمي طالب اترغب عن ملتك عن ملتك يا ابو الطالب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعربها عليه ويعوداني بتلك المقالة حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل الله يذكرن لك, لك ما لم انه عنه ما عنك فانزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الى اخر الايه هذا الحديث يفعنا في خلاف مع القوم فإن القوم يرون أن أبا طالب أبو الوصيين وأنه مات على دين صحيح وهم يرون أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذن عليه بل يقولون وهذا من من مغالطات الشيعة يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان انه, انه متزوج بفاطمه بنت اسد يعني اذا طالب يعني اون ابا طالب, طالب متزوج بمن فاطمة بنت اسد وكانت مسلمه والقران يقول ولكنك تكنع المشركات ولا تكنع المشركين حتى يؤمنوا وحرم الإسلام الجمع بين المسلم والمشركة والمشركة والمسلم ولا تمسكوا بعصم الكوافر حرم الإتلاهم نحل لهم ولا هم يحلون لهم هذه مقالطة شرقية ينسون أن آيات التحريم انما جاءت في مكة في المدينة ولم تجئ بمكة ومعنى هذا أن التعلق مثل هذه الآية لا يطيد هنا لأنه لا تحريم إلا في المدينة المنورة يعني لم يكن هناك على الاطلاق تحريم ولا تحليم في مكة المكرمة كان هناك أصول الدين فقط كان هناك الدعوة إلى, إلى توحيد الله عز وجل الدعوة إلى لا إله إلا الله وغاية ما زال هنا الأمر بإقامة الصلاة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحلة إيش من رحلة المعراج طيب. يقولون أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن لوفاة أبي طالب طيب. حسن أن حزن لوفاة أبي طالب باعتباره عمه وباعتباره كان نصره وهو ينصره عصبية وفيه أنذر الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون عنه خصومه وينأون عنه فلا يستجيبون لدعوته وما يرزقهم يملكون الا انفسهم وما يشعرون كما قال الله ذلك في سوره الانعام وهي من السور المكيه الحديث الذي بين ايدينا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب وهو يموت في لحظاته الاخيره ظل النبي عليه الصلاه والسلام يقول له قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند ربي أو أحاج لك بها عند ربي كما في رواية أخرى لعلها تفديه لست أدري فلكن القرناء السوء دائما لهم تأثير يعني إنسان يحب أن, يحب إن يقارن كلهم يحب إن يكون له أصدقاء لأبد يختار الناس أبدا هذا هو أياه يا خير إشتاج من أحرم أبوة أبوة أبوة أبوة أبوة أبوة أبوة أبوة ايه فارضه مرايه هنا ايه ليه يا ربي ده ليه بيقولوا ايه عندها هو بده يدخل <سؤال> دائره ده ده قالوا يعطيه من غير ما يساله اوه ده هو ده اضر الناس هنا ده واحد كده الله يهديك بالشكر وهو الفنان وهو بيقولوا له ربنا ليه بيروح تاني ده من بعض الضالين فما أظنهم يذكرونه بخير أبدا على الإطلاق هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي أو أحاج لك بها عند ربي فيقول له عبد الله ابن أبو إمية وأبو جهل ابن إشام تعرفون أبو جهل كان اسمه عمر عمر ابن إشام عمر ابن وشام لكن تكنيته بأبي جهل تكنية إسلامية يعني هذه الكونية لم يكن معروفا بها أبدا قبل الإسلام وإنما كان معروفا بكونية الأخرى وهي أبو الحكم الجاهليون كان يسهمونه فعلا يكنونه أبو الحكم فعلا لكن الذي كان له أبو جهل هو النبي صلى الله عليه وسلم هو لكن تعالى وضع على هذا الكلام أكثر من من ألب و أربعمائة سنة و ألحو من أشرين سنة أو أربما أكثر نعم ومع ذلك لا يزال الناس يقولون عنه أبا ولا و ما أظن أحد يذكره بلقظ أبا الحكم أو بلقظ حتى عمر بن إشام نعم كان أبو جهل و عبد الله بن أبي أميه يقولان له هترغب عن دين عبد المطلب؟ هتتترك دين أبيك و دين جدد؟ ما مات عليه عبد المطلب؟ لا يجوز لك أن تترك دين الآباء والأجداء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قل لا إله إلا الله كلمة أشفى لك بها عند ربي ولذلك يستحسن أن يقول الملقن الميت قل وإنما يذكر إلى جواره فقط الكلمة المباركة لا إله إلا الله دون أن يقول له قل شيئا لا يقول له قل وإنما يذكر أمامه ويسمعه هذه الكلمة ما بين لحظة يعني لا يتابع بها وانما يقول ويتوقف ويقول ويداقف ثم يرفع صوته ويتوقف وهكذا حتى يعني ان شاء الله يليم لسان النائم هذا والمحتضر ويذكر هذه الكلم ويختم الله له بالخير من ذكراتي في فترة معينة في فترات كنت أرحو نحيا ونحوا معينا أو منحا معينا وابتده اتجاه الخاصا بفكر معينا وفي يوم الأيام أراد الله بخيرا فعلا دخلت المستشفى لسبب الأول آخر وكان ذلك في يوم جمعة كنت إلى جوار ابنتي كانت ابنتي مريضة فإذا بمرأة يبدو أنها كانت شربت مادة البوتاس مادة يعني حارقه او محرقه ماده كانت تستخدم في التسي لا يستخدموها بعض الناس في في القصر المصريين في الغسيل لتنظيف الثياب التي تكون وصلت الى مستوى معين من المتاعب سببتها لان زوجته لان زوجها كان قد زوج عليها وحدثت بين الزوجتين مشاكل وقتهم استخدمت بالسرخه فاستخدمت هذه الماده المتسخه ثم ماذا؟ ثم جاءت الى المستشفى وكانت في يعني الحكم الميتة مات نصفها الاسفل ثم لادتني يا عم الشيخ عم الشيخ أفضلكم قول خفتها على نفسي لكن كنت مابد مماريت منه قد إذا توجهت إليها ماذا تريدين؟ قالت اقرأ علي قرأ فردت اكرر لها الازام وهي تكرر الورائي اقول الله اكبر فتقول الله اكبر الله اكبر فأقول الله اكبر الى ان انهيت الازام انهت اخر جملة فيه ولم تستطح ان تقول حرفا بعد ذلك قلت سبحان الله القدير نحن لا نملك اقدار العباد ونحن لا نملك الحكم على الناس وانما الذي يملك الحكم على الناس ربهم تباركت اسماؤه ومن عجل ذلك ردعت على الفكرة التي كنت فيها لا تسألني ما كانت فلن اجيبك ردعت فين على الفكرة التي كنت فيها لكن يكفي ان تعلم انني كنت ارى ان مرتكب بعض المحرمات او مرتكب بعض المحذورات التي ظاهرها الكفر هو كافر مثل الذي مثل انتحر مثلا الذي منتهده من جبلي فقط لنفسه فإنما يتردى في نار جهنم خالداً مخدداً فيها إيه؟ أبداً لكن أنا لا, لا أقول لا نحن لا ندري لعله في لحظاته الأخيرة بعد أن تردى وأيقن بالموت وأن الأمر أصبح جد لعل الله عز وجل يمن عليه ويموس على إيمان صحيح نحن لا ندري ولا نعلم بدليل حديث أبي الزبير عن جابر حديث أبي الزبير عن جابر والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح مسلم علاقه الحديث في فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أو أخبر عن رجل مات منتحرا ولغفر الله له وأجاه من النار إلا يده تلك التي استعملها في الانتحار فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فغفر اللهم وليديه صغفر ليس معنى هذا أنني, أرجع, أنني أشجع الناس على ارتكاب المحرمات لا ولكن أحب أن يتعلم الدعاء والمتكلمون في الإسلام ألا يسارعوا للتكفير